صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وان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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ